موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فدكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة فيوم إذن وقعت الواقع وانشقت السماوات فهي يوم إذن والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم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 فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُم فَيقُولُ هَاؤُم اقْرَؤُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ قطوفوا آدانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي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 <تصفيق> وَأَنَّ مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ نَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أذنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوا فظلوا فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون براعا ثم في سلسلة ذرعها سبعون براعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله لا ادري ولا يحب ولا طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين ولا طعام الا من غسلين الخطيون لا يأكلون إلا الخاطئ.